وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء, وما من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم صامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الله ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما دمع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا, وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ودعلنا فيها فجعنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته وإيديهم أفلا يسرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنبتهم ومن أنفسهم والشمس تدري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادكا ورجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون